عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا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 غنيم الرسول والمؤمنون إلى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما برا ومن لم يؤمن وَرَسُولُهُ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ يَحْكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مقالب لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كنام الله ولن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا فالكانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فَإِنْ تُطِيعُوا لَأُتِكُمُ اللَّهُ أَيْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُوا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلٍ عَدَّ بَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ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 وَآتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وعدكم الله مغارم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراط مستقيم وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها.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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معروت بغير علم اللي يدخل الله في رحمته ما يشاء لو تزيالوا عذبا الذين كفروا منهم عذابا أليما إِذْ جَاءَ النَّذِيرُ كَثُرَ فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم لقد صلّق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محرقين رؤوسكم ومقصرين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 وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم زروا مكة سجدين يبتغون فضل من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزرع فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعلم الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما